129. ثم دنا فتذلا 120. فكان قاب قوسين أو أدنا 121. فأوحى إلى عبده ما أوحى 122. ما كذب الفؤاد ما رأى 123. أفتمارونه على ما يرى 124. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة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 116. هو أعلم بمن اتقى 117. أفرأيت الذي تولى 118. وأعطى قليلا وأكدا 119. علم الغيب فهو يرى 110. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى 112. ألا تزر وازرة وزر أخرى 113. ليس لي